Al-Lavine tad'i'un min douni'i da yastati'i'un nassr'ahum Wala anfus'ahum اذِ اللَّفْو وَاغْضُ الرُّفْدَ بِالْعُرْفِ وَأَرِبَ عَمِلِ الجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَرْضَ فهو سميع عليم إن الذين اتقروا إذا مسهم من الشيطان تذكروا فإذا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم بلا يقصرون لنجت فيتغا a إن لنا دين عند عبد بكايا تكبرون عبادا تي ويسبحونه وله يس